أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكن وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا من ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورياء الناس ويصدون سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْيْقَابِ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل لله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتمفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأجبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآلف كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنبهم إن الله قبي شديد القلب ذلك بأن الله لم يكن غير عن عمها ولا يغير نعمته أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بينفسهم وأن الله وأن الله سميع عليم كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذلوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين إن شر الدواء بعند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون أهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإما تخافن من قوم خيانة فبذي ليهم لا سواء وإن الله لا يحب الخائنين ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استتعتوا من قوة ومن رباط حيل ترهبون به عدو الله وأدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفينيكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكر على الله إنه هو السميع العليم وإن يريد أن يخدعك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألَّف بين قلوبهم لو أنفقتما في العرض جميعا ما ألَّفت بين قلوبهم ولكن الله ألَّف بينهم إنه عزيز حكيم وإنه يريد أن يخدعك فإن حسبك الله فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين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 بأنهم قوم لا يفهم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله واللهما الصابرين ما <تصفيق> الآن خفف الله عنكم علماء إن فيكم ضعف فإن يكون منكم مئات صابرين يغلب مئتين وإن يكون منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله ما الصابرين ما كان لنبينا أن يقول له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدنا رضى الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لما سكون في ما أخذتم ذابا عظيم فكل من ما حلالا طيبا وتقوم فكل مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم فكل مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء علم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا والذين إن الذين آمنوا وهاجروا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم موليا وبعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم يتهمن شيئا حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء وبعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهجر وجاهدوا معكم فأولئك منكم فأولو الرحم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير موجز الله وأن الله مخزي الكافرين أعذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن تبليتم فاعلموا أنكم غير موجز الله وبشر الذين كفروا معذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يرقصوا شيء ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم مهدهم إلى مدتهم إن الله يحمل المتقين فإذا صلخ الأشهر القرم فاقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذ و... فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصنوهم وقودوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا صلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ذلك بأنهم قوم لا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام فما لكم فاستقيموا لهم إن الله يحم المتقين. كيف وإن عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ يرضونكم يا فواهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسق اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فينتبوا وقابوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصلوا الآيات لقوم يعلمون وإنكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يهنتهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة تخشونهم فالله أهق أن تخشه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيث قلوبهم ويتبوا الله على من يشاء والله علي منحكيهم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 ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت آمالهم في النارهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام صلاة وآت الزكاة ولم يخشئ الله فأسأل أولئك أن يكونوا من المهددين أجعلتم ثقاية الحاج وإمارة المسر الحرام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 يبشرهم ربهم برحمة من هو رضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عز وجل له عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان فما يتولهم لكم فولايكم الظالمون قل إن كان أباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وعزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها, ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين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 وقالت اليهود غزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من ذنب الله والمسيح بن برجمه ما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون يريدون أن يدفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نورهم ولو كره الكافر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليذهره ولدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا معذاب أليم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 زيارة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتعوا إدت ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين له سوء عمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض من الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا عليم ويستدلق القمن غيركم ولا تزره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثاني أثنين إذ ثم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا و كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن فروا خفافا وثقالا وجهادوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم من كونتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعودت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذب عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب لا كل الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليهم المتقن إنهم إنما يستأذنك, إن يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتبت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لا أعدوا لهم عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قودوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا ولأوزعوا قلالكم لكم في الناس بكم سما منهم الله من الظالمين لقد ابتغوا الفتن من لك الأمور حتى جاء الحق وظهر الله مجانهم ومنهم يقول ظل ولا تفتنني على في الفتن سقط وإن جهنم لم يطمن الكافرين تسبح سرط وتسوء تسبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبله ويدولهم فريق يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو وعلى الله كل هل بنا إلا ون... أو... أو <تصفيق> قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا حد الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل يتقبل منكم إنكم وما منعهم أن تقبل منهم نفاقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة ولا يأتون ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة الصلاة ولا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال ولا ينفقون إلا وهم كارهون ومنهم من فلا تعجب كاموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم ومنهم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجعا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليهم هم يجمعون ومنهم من يرمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ردوا وإن لم يؤطوا منها إذا هم يصخطون. ولو أنهم ردوا ما أدهم الله ورسولهم وقالوا حسول الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إن إلى الله راقمون أعوذ الله من الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم مؤلفت قلوبهما في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل فريزة من الله والله وعليم الحكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمنوا للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكِنْ يُرْضُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَحَقًّا يُؤْذُبُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُحَادِدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهَا نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استغزئوا إن الله مخرج وتحذر ولئن سعلتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كَانُوا مُجْرِمِينَ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يعمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبزون أيديهم نص الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعلى الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم وخالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم أذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا شد منكم قوة وأكثر أموال وأولاد فاستمت... فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخلتم كالذي خاضوا أولئك حمزت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبع الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدينة والمؤتفقات أتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أنياء بعض يعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتقون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله غفور رحيم أولئك سيرحمهم الله والله غفور رحيم وعلى الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من, من تحتها الانهار والمؤمنون والمؤمنات بعض مولية وبعض يعملون بالمعروف وينهون عن المنكر وينقرون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وليك سيرحمهم الله إن الله غفور رحيم. إن الله إن الله عزيز الحكيم. وليك سيرحمهم الله. إن الله عزيز حكيم وعلى الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورزوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم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 وَمَا نَقَمُوا منهم إلا أناقدهم الله ورسولهم من فضله فيت يكم خير الهم يتله ييعذبههم الله وأذاب عليما أذا عذابا عليماً في الدنيا والأخيرة وما لهم في الأرضم واللي ولا نصير ومنهم منهد الله لاإن أت منه من منهم من واحدد الله لاإن أتاننا من الفضله لنناصدقنا ولا من صارحين فلا بتهم من فضله بخل بخل بههم تولههم الموررزون فقبهم في إلى إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه، فأعاقبهم نفاقاً في قلوبهم لا بما الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الذين يلمزون من المؤمنين في الصدقات والذين لا ينفع. فأعاقبهم نفاقاً في قلوبهم لا يوم يلقونهم بما الله ما وعدوه وبما بما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلم أن الله يعلم سره ونجوه وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوئين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم والله لا يهدل قوم الفاسقين الذين يلمزون المطوئين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم أذاب عليم. استغفر لهم أولاد استغفر لهم إن تستغفر لهم صبعين مرات فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بما قادهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بعموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنما أشد حر أو كانوا يفقحوا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنك للخروج فقل لن تخرجوا معي, عدم فقل لن تخرجوا معي أبدا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولم تقاتلوا معي أدو إنكم رديتم من قهود أول مرة فقلوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعذبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتنزق أنفسهم وهم كافر وإذا أنزلت صورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استعذن كولوا الطور منهم وقالوا ذنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبعان قلوبهم فهم لا يفقهم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وولاك هم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جندات متاجين من تحتها لنهر قالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهما ذابنا لهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المخصنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم ما عليه فَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ دَفِيزٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَغْفِرُونَكَ وَهُمْ يَغْنِيَا نَذُوبُ بِأَنْ يَكُونَ مَعَ الْخَلَقِ نَذُوبُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا, لَا يَعْلَمُونَ شوقی متفادیم نہیں تو دو ما आप जो कुछ आते हैं कला में लगत मैं पूछूंगा आप भगवान आप مایکروسیت کا جواب ملا میرے سے نہ میں مشابہت واہ اصلا هیچ لغات لغتی مثلا تو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمس هو ولذ والذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على علم. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إن أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفهم في الميعاد ولكن ليقضي الله, الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرها كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئتا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطي الله وأطي الرسول يا أيها الذ... يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فاتا فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تكونوا كالذين خرجوا. واتي الله واتي الرسول ولا تولوا لا وأطيو الله. وأطيو الله شروبي. واتي الله واتي الرسول ولا. ت... واتي الرسول واتي الله. الله ورسوله ولا تنزعف فتفشل وتذهب ريحكم مصبرين إن الله مع الصابرين.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 وإذ زَيَّنَ لهم الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لكم اليوم من الناس وَإِنِّي جَارٌ لكم فَلَمَّا تَرَاءَتِ الفتى نقص على عَقِبَيْهِ وقال إني بَرِيءٌ منكم إني أرى مَا لا ترون إني أَخَافُ الله والله شديد العقاب إذ يقول المناسبون والذين في قلوبهم مرض غرها ولا إذينهم من يتوكن على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترأت يتوفل الذي ولو ترأت يتوفل الذين كفروا يكَتُ يضربون وَجْهَهُمْ وَدَبَارُهُمْ وَذُوقُ أذَابَ الْحَرِيقَ ذَلِكَ بِمَا قدمت يَدَّ ذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيْكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ كَذَابِيَالِفْرَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعَق إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بها والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا ألا فرعون وكلهم كانوا ظالمين إن شر الدواب بعيد الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تفقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة بذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائن ولا يحسب الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وماتوا توفقوا من شيء وفايلي وما توفقوا من شيء في سبيل الله وفايليكم وأنتم لا تظلمون وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكلوا على الله ان الله يحب المت راء جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله هو الذي أيدك بنصره إن الله يحب المتوكلين توكل على الله والله في أيهذا كنا؟ شيء، شيء، ما هيش من شتكي رانغ راموش هم أنت. أوه. آه وإن جنا لها وتوكر الله إنه هو السميع العليم. <تصفح> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وإن جنحوا للسلم فاجنح لَهَا وتوكل على الله إنه هو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي وحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي وحرض المؤمنين على القتال وإيكم منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قاموا لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإيكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشيكين ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى في الأرض يريدون الدنيا والله يريد الآخرين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 يا أيها النبي قل لما في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم الله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء وبعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما ولا يتهموا شيئا حتى يهاجروا في سبيل الله وإن حتى يهاجروا في سبيل الله في سبيل الله آمنوا ولم يهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما ولا يتهموا شيئا حتى يهاجروا في سبيل الله والذين آواوا و... والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا علي قوم بينكم وبينهم مثق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساده كبير والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين ولائكهم المؤمنون حقا ولائكهم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد هاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم قول الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله إن الله بكل شيء علم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليت فَعَلَمُوا أنكم غير موعذ بالله الله, الله فعلم انكم غير موعذ بالله وبشر الذين كفروا بعذاب ألم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا الى فاتموا اليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وَجَدْتُمُوهُمْ وخذوهم وحصروهم وقودوا لهم كل مَرْصَدٍ فإن تَابُوا واقوموا الصَّلَاةَ واتوا الزكاة فخلوا سَبِيلَهُمْ إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عيد الله وعيد رسوله للذين عهدتم عيد المسجد الحرام فما لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهر عليكم لا يرقم فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا الله فمنهم قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة أولئك هم المعتدون فإن اقَامُوا الصلاة وَآتُوا الزَّكَاةَ فَيَغْفِرَ في ذُنُوبَكُمْ وَإِنَّ الآيات غَفُورٌ رَّحِيمٌ وإنكثوا إيمانهم من بعد عهدهم لَا في دينكم فقاتلوا بِالْيَوْمِ الكفر إنهم لا دِينَ لهم لعلهم ياتون ألا تقاتلون قوما نقضوا إيمانهم وإيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بداؤكم ولمر لا تخشوا انهم فالله حقا لا تخشوه كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليه والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أي عمر مساجد الله شاهدين على أنفسهم الكفر ولكن حبطت أعمالهم في النار وفي نارهم خالدون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 ويجاهدوا بأموالهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عاده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا كثيرا من الأحمر والروحان <تصفيق> نينه. هذه <تصفيق> متر 70 يا الذين آمنوا وجلسوا واجتهدوا في سير مشابه. يا كفار داموري ما نفسيهم نسائهم وعذبنا يا أيها الذين آمنوا. لا تتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء <تصفيق> إن استحبوا الكفر على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم ظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقو ترفتموها وتجارة, وتجارة تخشون سادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواتنا كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم فسرتم فلم تغني عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحب ثم ولئتم مذلين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يطول الله من بعد ذلك على من يشاء والله أفور الرحيم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 وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من يدون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إله واحد وما أمروا إلا لِيَعْبُدُوا إله وَاحِدًا لا إله إلاه سبحانه عما يشكون يريدون أن يطفئن الله بأفواههم ويعب الله إلا أيه من رهوا لو كن هالكافرون والذي أرسل رسله بالهداوة للحق ليظهره على الدين كله ولو كن هالمشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون الناس الله الذهب ولا في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كافة ما يقاتلونكم كافا وعلم أن الله مع المتقين ان من نسيء زيادته في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عده ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متى والحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تفروا يعذبكم عذابا أليم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين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 لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وآفوسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتبط قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أراد الخروج من الدبسكوشك ولا أحب رأس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 أمره، شيء. <تصفيق> لقد إبتغوا <تصفيق> الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، م? لك الأمور حتى أمورها. تقولوا شو؟ أموره وش من شو لقد من قبل وقلبوا لك الأمور حتى أموره حتى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذل ولا تفتني لا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ينتصبك حسنة تسؤهم وينتصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين نَيئين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عيده او بعيدنا فتربصوا ان معكم متربصون قل اففقوا طونا وكرها لن يتقبل منكم انهم كنت ان انكم فاسق وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم إلا انهم تفروا بالله ورسوله وانا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الصلاه الا و...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 ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجان ومغاراتهم ودخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغب فلا تعجبك, ولا أولادهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إما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 ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن والاذن خير لكم يؤمنوا بالله ويعمل للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا وما نقاموا من وما نقاموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خير لهم وإيت ولا يعذبهم الله عذابا الى في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لنا من فضله لنا من الصالحين فلما أتتهم من فضله به وتوالوا وهم عرض فأعقبهم نفاقهم في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أنهما فأعقبهما شرًا يالفر بالله لك أمدت مشتيا بس يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا ما مدشته. كيا أميات يحلفون بالله لكم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله رسوله حقه يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أن الله يعلم أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُحَادِلُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ولا إن ولئن سألتهم من خلق السماء ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذرون قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مسلمين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 هي حسبهم ولعنهم الله ولهم أذاب مقيم كالذين من قبلكم كان منكم قوة وأكثر ولا ولادة فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كم استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذوا كالذي خاضوا ولاك حبطت أعمالهم في الدنيا ولاك حبيط أعمالهم في الدنيا والآخرة أو لاك هم الخاسرون ألم يأتهم نبو الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمر والذي <تصفيق> وقوم إبراهيم وأصحاب المدينة والمؤتفقات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كان أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويأتون الزكاة ويتفعون الله ورسوله أولئك سيرحم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم مولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتفعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت لنهار خالدين فيها أبدا أستلم الفو... ذ... وذلك الفوز العظيم ورضوان من الله أكبر وعاد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن صيبة في جنات عدن تحت الأنهار ومساكن ورضوان من الله أكبر خاردين فيها ومساكن وعاد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عذر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبنس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسولهم من فضله فإن يتوبوا يكفيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا ألمان في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصيب ومنهم من عاهد الله لئن تنعم فضلنا صدقنا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم فلما آتاهم الله فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم عرضوا فأعقبهم نفاقهم في قلوبهم لا يوم ينقونه بما أخلفوا ما وعدوه بما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم ولا تستغفر لهم من تستغفر لهم سمعين مرة فليوفن الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وما وهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين وجاء المعذر فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب كل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنك للخروج فقل لا تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون وهم فاسقون كافرون فلا ت... ولا تعجبكم والهم واولادهم إنما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتسع قافصهم كافر واذا انزلت سوره امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنكم ما لكم وإذا ما انزلت وإذا ما انزلت وإذا انزلت وإذا انزلت سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك والطفوا منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رب بأي يكونون مع الخوالف وطبع وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات أولئك وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم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 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنيا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع, على وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون